حبيب. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وسيناها وما لها فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مباركا فأنبتنا من جنات وحب الحصير باسطات لها طلع نطيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم طوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعادهم فرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وطوم تبع كل فحق وعيد وأصحاب الألكة وضر تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا من خلق الأول بل هم في لبس من خلقنا جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أبره إلي من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيم قرات مرت بالهرب ذلك ما كنت تهت تهيد وان فيقف الصور يوم الوعيد وجاءت كل نفس فالله لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فمصرك اليوم حديد وقال قليلهم هذا ما لدي عتيد القي في جمن ما كل كفال عن غير معتد مريب نعم من خير نعم من خير معتد مريب الذي جعل ما الله اله اخر فالتقيا في العذاب الشديد ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تقتصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي من مزيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد. طبع طبوع الشمس وطبع القروم ومن الليل فسبح وأتبار السجود واستفع يوم bu qonqo